ثُمَّ نِبْتَغَوْا وَلَا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ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 خلقنا النطفة علقة فخلقنا الطفة علاقة فخلقنا العلاقة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, فكسونا العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر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 فأشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.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 مَا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 113. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وأترفناهم في الحياة الدنيا واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديك فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وجعلنا ابن مريم وَأُمَّهُ آية وَأَوَيْنَاهُمَا إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أَيُّهَا الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إِنِّي بما تعملون عليم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 ايحسبون ان نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون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 أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض وما فيها إنكم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة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 ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا, لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون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 أو آباء بعولتهن أو أبناء أو بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين أو التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاش فيها مصباح المصباح في زجاجه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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا وإقام الصلاة وإيتا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 لقد انزلنا ايات مبينات لقد آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهم النار ولبئس المصير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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من اللَّهِ مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم ما عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم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 لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى إليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا. لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ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 صدق الله العظيم